يقول السائل ابتلي بعض الناس بحب الفرق الكروية الكافرة وبلغ من حبهم لبعض اللاعبين الكفار أن يتزيا بزيهم ويسرح شعره على وفق تسريح شعر ذلك اللاعب وبلغ بالكثير من الناس أن يترك أعظم الطاعات وهي الصلاة إذا وافقت وقت المباراة الكروية ألا يخشى على من هذا شأنه الوقوع في شرك المحبة؟ لا شك أن هذا الحب وهذا التشبه وتعلق القلب بهؤلاء بهذه الصفة وعلى هذه الحال حتى بلغ الأمر أن يقدم مشاهدتهم ومتابعتهم ورؤيتهم على صلاته التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه وربما تركها بالكلية من أجل أن يتابع هؤلاء أو أن يشاهد هؤلاء بل وجد في بعضهم من ظاهر قوله ما يدل على تعلقات شديدة قلبية بأولئك وهذه فتنة فتنة عظيمة وبلية كبيرة ومن كان كذلك لا شك أنه يخشى على دينه في عبوديته لله سبحانه وتعالى في حبه لله في تعظيمه لله سبحانه وتعالى في لزومه لشرع الله عز وجل يخشى على دينه من جهات عديدة ليس من جهة واحدة وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم لا شك أن من كان بهذه الصفه فهو على خطر عظيم فدينه على خطر عظيم من جهات عديدة وليس من جهة واحدة والله المستعان نعم يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يقر بالاستغاثة بغير الله في الشدائد لا تصح الصلاة خلفه إذا كان يقر بالاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فالصلاة خلفه لا تصح نعم يقول أحسى الله إليكم كيف نجمع بين أن أبواب الجنة الثمانية تفتح لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له آخر الدعاء بعد الوضوء وبين أن باب الريان خاص بالصائمين باب الريان كما جاء في الحديث أنه للصائمين فإذا دخلوا لم يدخل معه غيرهم لكن من جاء بهذا التشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية لأن والله تعالى أعلم هذه الطهارة وهذا الوضوء هي مفتاح للعبد لأبواب الخير كلها مفتاح لأبواب الخير كلها فالعبد المتطهر المقبل على صلاته على عبادته صلاته تفتح له أبواب الخير كلها فأصبح بطهارته هذه حقيقا بأن تفتح له أبواب الجنة الثمانية نعم يقول أحسن الله إليكم هل شرك الطاعة محصور في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقط أو يدخل فيه كل أمر خالف أمر الله كل أمر خالف أمر الله لا يكون شركا في الطاعة يعني من وقع في المعاصي وكبائر الذنوب هذا خالف أمر الله خالف أمر الله ولا يكون بذلك قد وقع في شرك الطاعة الناقل من ملة الإسلام فشرك الطاعة هو مثل ما جاء بيانه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعادي فليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه قال بلى قال تلك عبادتهم نعم يقول هل يجوز دفع زكاه مالي لزوج ابنتي حيث انه لا لا توجد لديه وظيفة وهو بحاجة ماسه للمال الا المال لا تدفع لفروع الإنسان واصوله لان تجب عليهم النفقه تجب عليهم النفقة فاذا كانت هذه هذا الاخراج الزكاه ل زوج البنت فهو خارج عن ذلك لكن كما نبه أيضا أهل العلم لا ينبغي أن تجعل الزكاة وقاية للمال لأن يجعلها في اقربائه من أجل الا يعطيهم من حر ماله فيجعلها وقايه لماله إذا كان هذا الغرض فلا ينبغي أن يكون المسلم في زكاته بهذه الصفة أن يجعل زكاته وقاية لماله نعم إنسان اعتمر عن نفسه ويريد أداء عمرة عن أمه المتوفاه السؤال هل يحصل له أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم يحصل ذلك لأمه فقط إذا اعتمر عن أمه في شهر رمضان إذا اعتمر عن أمه في شهر رمضان فالعمرة في رمضان عن حجة فالعمرة في رمضان عن حجة وثواب العمرة لمن اعتمر عنه ثواب العمرة لمن اعتمر عنه وهذا المعتمر له أجر الإحسان والبر لأن هذا من البر من البر بقريبه بأمه الميتة أو بأبيه الميت هذا من البر به فله أجر البر وأجر الإحسان أما أجر العمرة فتكون لمن نواها عنه من أم أو أب أو غير ذلك يقول عندنا إمام يقرأ حديثا من صحيح مسلم في صلاة التراويح بين كل ركعتين هل هذا يعتبر من البدع مثل هذا التخصيص لا نعلم له أصلا لكن إذا وعظهم في بعض الأوقات أو بين بعض الركعات وعظهم أو ذكرهم ببعض الأحاديث أما أن يجعل هذا سنة بين كل تسليمه وتسليمه يقرأ عليهم حديثا فلا أعلم لذلك أصل نعم يقول دمر بيتي بسبب الثورة في بلدي والآن الدولة تعطي مالا لمصالح المواطنين فهل يجوز لي قبول هذا المال الله أعلم ما حكم استعمال حقيبة فيها إشهار لبنك الربوي أو سجادة إذا كان فيها إعلان أو دعاية أو شعار لبنك ربوي أو لأي مؤسسة تتعامل تعاملات محرمة فلا يجوز ذلك لأن هذا يأخذ طبيعة الدعاية الدعاية لها فيدخل في عموم النهي الذي دل عليه قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقد يكون التعاون بالدعاية له والدلاله عليه وحمل شعار يدل عليه أو يعرف به فلا يجوز ذلك لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد محمد وآله وصحبه أجمعين الله خير